الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا هذا هو المجلس الثاني والستون من مجالس شرح الدرر البهية في المسائل الفقية للإمام أبي عبد الله محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى وقد وصلنا إلى كتاب الأشربة قال رحمه الله تبارك وتعالى كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام ويجوز الانتباب في جميع الآنية ولا يجوز انتباب جنسين مختلطين ويحرم تفليل الخمر ويجوز شرب العصير والنبيذ قبل غليانه ظن ذلك ما زاد على ثلاثة أيام وآداب الشرب أن يكون ثلاثة أنفاس وباليمين ومن قعود وتقديم الأيمن فالأيمن ويكون الساقي آخرهم شربا ويسمى في أوله ويحمد في آخره ويكره التنفس في, في السقاء والنفخ فيه والشرب من ثمه وإذا وقعت النجاسة في شيء من المائعات لم يحل شربه وإن كان جامدا ألقية وما حولها ويحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة هذا مختصر كتاب الأشرب ويتضمن أحكاماً وأداباً إذا أخذ بها المرء أخذ بأدب جم وخلق عظيم من أخلاق الإسلام وتربى به وكان شامة بين الناس وإذا تركه أصلاً يعني كان همجيا أعربيا جلفا سميه ما شئت وذلك كانت الحضارة كل الحضارة في اتباع هدي الحبيب مصر صلى الله عليه وسلم وكان الجفاء والجلافة والبداء في التنكب عن هذه الشرب صلوات ربي وسلامه عليه كتاب الأشربة أي كل ما يتعلق بالمشروبات أو بالشراب وما إلى ذلك وفي هذا الكتاب أمور من المشروبات المحرمة وما يتعلق بكيفية الشرب وأدابه وما إلى ذلك. فيقول كل مسكر حرام والمسكر هو ما غيب العقل وأذهبه إما جزئيا أو كليا ففي صحيح مسلم وغيره من حديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام وهذا الحديث أفاد أن كل ما يشرب أو يؤكل فيسكر الإنسان ويذهب عقله فهو حرام خلافا لمن قال لا يحرم إلا من كان من شجرة العنب فإن, فإن الخمر حرمت وما للصحابة شراب إلا شراب التمر وما لهم شراب إلا شراب التمر لذلك العنب لم, يذ... لم يكن شراب العنب من شرابهم وهذا الحديث بعمومه كل مسكر خمر وكل خمر حرام دل على هذه العمومية من أن كل ما يسكر فهو محرم وتشمله الأحاديث ويستحق صاحبه نفس العقوبة التي يستحق صاحب الخمر فيدخل في ذلك المخدرات من الحشيش والأفيون والكيف والشيرة وتدخل بكم أيضاً يا أخوة. وذلك تفاوت بحسب تفاوت خطورة هذه المواد المسكرة الخطيرة اليوم تجدون الدول تحارب هذه المخدرات حربا شعواء ويهربها المجرمون ويبيعونها بالأسعار الغالية. وتجدون الدول تترك الخمور من الويسكي والخمور العادية وما إذا ذلك تباع وتشترى في الأسواق كأن الله حرم تلك حل هذه وكأن هذه خطرها واضح وتلك خطرها غير موجود وهذا من التناقض الذي عند هؤلاء ولو كان من عندي غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا قال سبحانه واضح يا أخوة وما أسكر كثيره فقليل الحرام إذا لا يشترط في المسكر أن يكون بمجرد شربه يذهب عقلك مثلا كثير من الناس يشربون البيرة ولا تذهب عقولهم والبيرة إذا شربت منها كثيرا أسكرتك أما الكأس منها لا يسكر إلا لمن لم يكن معتادا عليها إنما هي تتبعت في في في الجسم نوع نشاط ونوع ثملة يقال كما يقول العرب ثملة من الخمر يعني شعر بنوع من النشاط ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا تنهن لا ينهن هنا اللقاء ونتركها قال فإذا شربت فكأنني فقال فإذا شربت فكأنني رب اسمه السديري وإذا صحوت ف فإنني رب الشويهة والبعير يشرب فكأنه ملك رب القصر والسدير فإذا ترك الشراب رجع وجد نفسه ما مع الشويهة والبعير فيشربون الخمر حتى يهربوا من همومهم بزامهم ولكن عما قليل يصحون فيرجعون الهم أكثر نكدا وأكثر غما ولياذ بالله مع فساد في الجسم وفساد في المزاج ولو رجعوا لله عز وجل واستغاثوا به ودعوه لوجدوا في ذلك راحة نفسية كبيرة وراحة عقلية ولوجدوا الخير كله والعرب كان لهم ولوع كبير بالخمر ولذلك أسموها أسماء كثيرة ولهم أشعار كثيرة في مدحها والتشوق إليها وإظهارها بالصورة الجميلة أمام شاربها فلذلك جاء الشرع الشريف باجتثاث الخمر من الأرض باجتثاثها من نفوس الناس وستجدون الآن أن كل ما يعني قد يحتاله الإنسان حتى يبقي الخمر في بيته أزالها الشرع الشريف مثلا يقول أنا إنما أتركه حتى أخليه لا, لا حرام أتركها لا، عيباش العاصر كنخليها، عيباش لا، زوله كده، لا شي ديالي. ديالي، شي تام عندي، لا، هرقه، ما كينش واضح يا أخو؟ إذن ما يفعله كثير من الجهلة والعوام، تيجروا شي رضايم كبار، قال لي أنتيكت هذه من الزلنة لا سيد، لك أنتيكت حطمة، كينش أنتيكت واضح يا أخو؟ فالخمر بجميع صورها وأشكالها ينبغي أن تزال من البيوت ولا يقترب منها قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن عن عائشة أم المؤمنين رضوان الله تبارك وتعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق والفرق هو مكيال يزن حوالي 12 12 لتر وشوية قال كي لك 12 لتر كتسكر فالنقطة من النفا فملء الكف منه حرام والفرق بسكون الراء مكيال يساوي في المدينة الثلاثة ثلاثة أصيعان أي يساوي نتائي عشرة وستمائة وسبعة عشرة لترا 12 لتر وستمائة وسبعة تخيل تخيي 12 لتر, لتر هذه برمانة هذه إذا كانت هذه برمانة كتسكرك هي كوية صغيرة من نحرم بل النقطة إذا درتيها في تصل من الجلد فاضح يا أخوة؟ ولكن أين حراس حدود الله عز وجل وأين من يقوم عليها؟ وكل هذا يحتم على المسلمين أن يقوموا قومة رجل واحد يدعو إلى إرجاء شرع الله عز وجل وإرجاء حاكمية الرب جل جلاله على العباد وهذا يحتاج إلى تكاتف الجهود وإلى تضافرها وإلى الحكمة والعقل قال ولا يجوز انتباذ جنسين مختلطين يعني يجوز العصيرات مع بعض هذا ديال التمر لكم السعادة وهذا ديال العنب مثالا هذا من التمر وهذا من العنب لا يجوز ان تنبذهما مع بعض يعني مثلا تدي العصير وتخلطهم مع بعض وتنزلهم لماذا هل النهي هنا نهي كراهات أم نهي تحريم؟ عند أغلب العلماء النهي نهي كراه، وقال بعض المالكيين نهي التحريم، وإن كان يعني ظاهر النص يفيد يعني ظاهر نهي النبي صلى الله عليه وسلم يفيد التحريم، لأن الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن جابر بن عبد الله الأنصار رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينبذ الزبيب والتمر جميعا. ونهى أن ينبذ البصر والرطب جميعا لماذا يا أخوة؟ لأن التخمر يسرع إلى هذا الشرب يتفاعل الخليطان فيسرع إليهما الاختمار فقد تظن أنهما لم يختمر بعد فإذا بك تأتي تشرب تجد أنك تشرب خمرا مع أن الوقت يعني ما زال يعني لو كان شرابا واحدا لم اختمر في تلك المدة لذلك حسماً لمادة شرب الخمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن امتباذ الثقائي نعم إذا كانت لديك ثلاجة وستضع فيها هذا الشراب فالأمر واسع ولأن هذه الأحكام كلها إذا لم تكن لديك ثلاجة تمنع سرايان التخمر إلى العصير واضح؟ يعني هذا الأمر حتى لا يكون الإنسان ظاهريا زيادة عن اللزوم فيظن النص ما يظن بالنص ما ليس منه واضح قال ويحرم تخليل الخمر الخل الآن الخل معالجتها تكون بطريق بطريقة بحيث ان بدل أن تصبح خمرا تصبح خلا العصير بدل أن يصبح خمرا يصبح خلا لكن يمكن أن يصبح خمرا ثم يصبح خلا يمكن ذلك والشرع الشريف حسما لمادة اتخاذ الخمر في البيوت نهى عن تخليل الخمر مع أن الخمر لو تخللت بنفسها لجاز شربها خمر لو تخللت بنفسها لجاز شربها في مسلم وغيره من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال لا وكان لأبي طلحة الأنصاري دينان وخمرين ليتام في حجره، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والأصل أن هذه أموال يتامى يعني، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أن يهرق تلك الدينان، هذا دليل على أن الخمر مال غير محترم، ودليل على أنك لو مررت بخمارة، فكسرت الخمور التي فيها، لما وجب عليك أن تعوضها. ومن أمرك بتعويضها وحكم بذلك وأفرضها عليك فهو آثم وإذا وضعه قانونا فهو كافر واضح يا إخوان؟ فيعني هذه أحكام شرعية لا يجوز التلاعب بها. الآن إذا تخل إذا أنت خللت الخمر. هل تكون آثما مع جواز استخدام هذا الخل أم أنك تكون آثما ولا يجوز استخدامك للخل للعلماء هنا مذهبان والذي يترجح والله أعلم أنك آثم حقيقة باتفاق لكن الخمر أصبحت خلا فأصبحت مادة أخرى وهذه المادة الأخرى باتفاق يجوز استخدامها واضح كما أنك لو أمسكت الروث وحرقته وحتى أصبح رمادا هل يقال إن هذا الرماد نجس لا يقال إن إنه نجس وهذه مسألة تسمى مسألة الاستحالة استحالة الخمر إلى خل وهذا الذي عليه جماعة من العلماء وقال آخرون ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله إن الحرام لا يمكن أن يصبحا أي أن يعني يكون حلالا فنيسر بذلك على أصحاب المعاصي. فإذا حرم الله عز وجل تخليل الخمر فالخل التي اتخذت من الخمر حرام كذلك سدا لذريعته هذا الفعل يجيك واحد يقول لك ديرها واستغفر الله عز وجل والله غفور رحيم قل له لا سدك الخل يحبيه شربه أرى حرام إذا تحسن المادة فإذا جئنا من باب سد الذرائع وهذا أصل عظيم من أصول الإسلام فكلام الشيخ الإسلام يعني كلام وجيه ويدل على فقه عظيم وهذا كما قال كثير من علمائنا رحمه الله تبارك وتعالى في مذهب الإمام أحمد ومالك وغيرهم إن سفر المعصية لا يجوز قصر الصلاة فيه قال لما؟ قال لأن هذه رخص لمن خرج في طاعة الله أما من خرج ليعصي الله عز وجل أن يسر له معصيته بهذه الرخص أصلا لماذا سميت رخصا إلا لتيسير المشقات على الناس وهذا الذي خرج ليعصي الله عز وجل فينبغي أن يعامل ضد مقصوده ف... فلا نجيز له قصر الصلاة ولا الفطر في رمضان ولا ما إلى ذلك استفعى وقاعدة العمل يعني معاقبة الإنسان بضد مقصوده قاعدة شرعية منصوص عليها في مواضع ومقيس عليها في مواضع أخرى وتوجد نصوص عديدة للصحابة أخذوا بهذه القاعدة في مواضع غير منصوص عليها فالمنصوص عليه في قاعدة العمل بضد مقصود الإنسان أن القاتل لا يرد لما؟ لأنه استعجل الأمر ومن استعجل الأمر قبل أوانه رقبه بحرمانه واضح وإما فرع على يعني أخذ به الصحابة رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرق بين من تزوج المعتدة في عدتها وحرم يعني مش حرمه يعني هو لا يمكنه أن يحرم لكن حكم بأن هذا النكاح لا يمكن لم يجز ذلك النكاح أبداً وعثمان بن عفان رضي الله عنه حكم بتوريث من انتهت عدتها من مطلقها ثلاثا أو الاثنتين لأنه أراد أن يحرمها الميراث فيعمل بضد مقصوده وضد مراده فأورثها وهكذا في عديد من الأمور هذه فقط فأيضا ها هنا الأمر كذلك خلل الخمرة حتى يشربها عملا بضد مقصوده من تجاوز الحكم الشرعي وزعمه أنه بذلك قد ينال تلك البغية فنقول له إن الخمر الذي ان الخلل التي خللتها من الخمر أنت آثم في ذلك واضح؟ وهذا قتيبة سعيد رحمه الله دخل المدينة فسأل أحد الباعة. في زمن إمام مالك رحمه الله وقال له أعندك خل خبر فقال له سبحان الله وهل يفعل ذلك مسلم وهو أجابه بما عليه علماء بلاده علماء المدينة كمالك والزهري وعروة وغيرهم من أئمة الإسلام وربيع وغيرهم رحمهم الله إجمعين قال ويجوز شرب العصير والنبيذ قبل غليانه قبل غليانه تعرفون الخمر الخمر أعاذنا الله وإياكم منها عليها رغوة وهذه الرغوة من التفاعلات الكيموية ومن تكون الغول تعرفون الغول الغول هو الذي يسميه العجم الالكول وأصل هذه الكلمة الغول لا غول فيها ولا هم عنها ينزفون قال الله عز وجل عن خمر الجنة لا غول فيها ولا هم عنها ينزفون لا ذلك أيها فالغول أخذها الترك فلم يستطيعوا أيا الفضة فقالوا جول جول، فأخذها العجم منهم سموها الكول أو آلكوهل، ثم لما استردها العرب منهم قالوا الكحول هي الغول وجمواها أغوال واضح يا أخو، فهذه الغول هي المادة التي يكون منها السكر في الخمور. هذه المادة هي التي يكون منها السكر في الخمور هي التي تذهب العقل وهي التي تؤذي الجسم يسألونك عن الخمر والميسري قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعين قال سبحانه وتعالى. فإذا نبذت العصير أعصرت عصيرا إما من التمر أو من العنب أو من أي فاكهة من الفواكه فيجوز أن تشربه ما لم يطلق, يطلق الزبد ويغلي وذلك في عادة يكون بعد ثلاث أيام إلى أربعة أيام تأتي تجد أن الأمر أصبح رائحة أخرى ووضع قال وما ذلك ما زاد على ثلاثة أيام لحديث مسلم وغيره يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقع له الزبيب فيشربه اليوم والغدا وبعد الغد الى مساء الثالثة ثم يأمر به فيسقى او يهرق شن يسقى قال ابو داود رحمه الله يسقى الخادم قال يعني قبيل ان يختمر صاني ذاك الساعة يشرب بسرعة قبل من يتخمى او ورميه طيب شوفوا يا اخوة واحد للمرة كان اشتريته عندهم في العراق يصنعون مثل المربة يسمونها الدبس الكوفيتر يسمونها الدبس يصنعونها من التمر ويضعونها في علب هكذا كبيرا فاشتريتها من رجل عراقي ووضعتها في خزانتي وكلما جعنا نأخذها وان ندلقها في صحن ونأكلها وفي يوم من الأيام رجعت إليها وإذا بأشم فيها رائحة غريبة وهي رائحة الخمر والخمر رائحته يعني تعرّب معروفة فسألت بعض من حضرني ألا ترى أن هذه رائحة خمر والأصل أن هذا يعني يعني قاصح مشجعة يعني لكن سبحان الله يمكن مع الحلال السدان تخمرت فألقيتها سبحان الله مع أنها كانت كثيرة <تصفيق> قال وأداب الشرب أن يكون ثلاثة أنفاس الآن انتهى من الأشربة المحرمة الآن يتحدث عن أداب الشرب أن يكون ثلاثة أنفاس يعني تأتي بالشراب هكذا تشرب تتنفس ثم تشرب ثم تتنفس ثم تشرب فتشرب ثلاث مرات وتتنفس في خلال تلك الشربات والمقصود أن لا تعبها وتكرعها كما تكرعها البهائن إنما تشرب وتتنفس تشرب وتنفس والمقصود كذلك أن لا تتنفس في الإناء واضح؟ وذلك لأسفل لما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن قتادة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء نهى أن يتنفس في الإناء يعني يعني أن تشرب ثم تتنفس بنفس نفس الإناء وما سبب في ذلك قال علماؤنا لأنك إذا تنفست في الإناء يعني تقى رائحة فمك في الإناء وهذا يسبب تقذر غيرك من أن يشرب بعد ذلك في نوع ثم كذلك في ترك التشبه بالبهائم التي تكرع وتكرع وتكر وتشرب في نفس مكاني تتنفس في نفس مكاني شربها هذه أدب إذا أخذت بها دلت على حضارتك ورقيك وإذا تركتها دلت على همجيتك وعربيتك واضح يا أخو؟ والإنسان ينبغي أن يأخذ بأساليب الحضارة والحضارة كل الحضارة اتباع سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وليست في التشبه بأعداء الله ممن لم يتربى على يدي نبي ولا عالم ولا ولي فالناس يعني الآن يتشبهون بأعداء الله عز وجل مع أن سبحان الله العظيم إذا جئت لتنظر إلى كثير مما يعمله هؤلاء الغربيون الأوروبيون والأمريكان وما إلى ذلك تجد أن كثيرا من ما يظن أنه حضارة من تصرفاته هو محض الهمجية هو محض الهمجية فما معنى أن يأكل كل إنسان في صحن لوحده وتترك يترك الاجتماع وعاء الطعام الذي يكون به الأنس وتكون به ال يعني معلمات الأخوة والمحبة ما معنى هذا لا من الأنانية وما معنى أن تلبس المرأة لباسا يكشف عن سواتها مع أن الإنسان في أنه يستر سواته، إلا أنها ضرب من الهمجية والتخلف. ونحن إذا جئنا لنصف أقوام بالتخلف والهمجية كبعض القبائل الإفريقية البدائية، نقول إنهم لا يلبسون الثياب أو يضعون فقط خرقة على سواتهم الكبيرة، عوراتهم المغلظة، ويخرجون هكذا رجالاً ونساءً. نعد هذه من الهمجية فإذا صنعها الأوروبيين نعده حضارة ونتشبه بهم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتمه حتى لو تصرف تصرفا لا يمكن أن يدخل عقل إنسان جحر ضب ضيق جدا لا يتصور أن يدخل إليه إنسان فإذا فعلوا ذلك قلت أنتم كذلك تفعلونه فقط لأنكم تريدون أن تتشبهوا بهم وآداب الشرب بأن يكون ثلاثة أنفاس وباليمين لحديث عمر بن أبي سلمة الذي مر آنفا يا غلام سمي الله وكل بيمينك كل مما مالك والشراب والطعام وفي ذلك سواء وهنا مسألة أن كثير من الناس بعض المرات يأكلون الشطائر ويشربون العصير يأكلون, يأكلون باليمنى ويشربون باليسر لا لا تفعل هذا إنما كل باليمنى واشرب باليمنى أما اليسرى ساعد يمكن أن تتساعد بها أما لا تجعلها هي التي تشرب بها لأن في ذلك نهيا والذي يأكل ويشرب بشماله هو الشيطان والمسلم منهيو أن يأكل ويشرب بشماله ومن قعود من قعود يعني أن لا تأكل أو يعني أن لا تشرب وأنت قائم وهل النهي في ذلك للكره أو للتحريم؟ النهي فيه ما رواه مسلم وغيره من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الشرب قائمة نهى عن الشرب قائمة لكن قد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه شرب قائمة وثبت عن غيره من الصحابة كعلينا عليه السلام فعن ابن رضي الله عنهما قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشربه وهو قائم والجمع بين هذه النصوص وهناك رصوص أخرى يعني تأمر من شرب قائما بأن يستقي وهذا فيه غاية الإنكار فهنا طريقان لأهل العلم من من قال النهي حقيقة هنا للتحريم وفعل صلى الله عليه وسلم العذر لعذر اقتضاه لكن يشكل على هذا حديث علي عليه السلام أنه شرب قائما ثم قال إن قوما يكرهون هذا وأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشربه قائم. وقال آخرون إنما شرب صلى الله عليه وسلم قائما ليبين الجواز وإلا فالأصل أن تشرب تشرب وأن تجلس ورفقا بالأمة لأن الشرب من قيام فيه نوع فيه ضرر طبي لجسد الإنسان وعليه فيحمل النهي هنا على الكراهة وهذا والله أعلم أرجح الأقوال ومن من قال هذه الخصوصية أن النبي صلى الله عليه وسلم شارب هذه من خصوصيته يعني ولا أرى وجها لهذا يعني لا يظهر وجه الخصوصية في الحديث لأنه لماذا سيقول خاصا بدون سائر الأمة صلى الله عليه وسلم وما دليل هذه الخصوصية والتخصيص لا يجوز إلا بدليل ولا يوجد نص هنا أو دليل يدل على الخصوصية في صلى الله عليه وسلم بخلاف غير من الأمة فالله أعلم يعني الأصل أن يشرب الإنسان جالسا فإذا الطرق أن يشرب قائما فلاحرج إن شاء الله تبارك وتعب وتقديم الأيمن فالأيمن يعني أنك إذا شربت أهدي إليك شراب شربت قليلا ثم أردت أن تعطي غيرك فتعطي منع عن يمينك ولا تقول أعطي أفضل الناس أو أكبرهم سنا أو ما إلى ذلك لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أحق أن يتبع ولأن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم شرع هذا حتى لا يتنازع الناس فيقوم مثلا يقول أنت عندك فلان هو أفضلنا وما يدرك لأننا أفضلنا هو إلا فأنت تقول لا يشرب من على اليمين الأيمن فالأيمين وفي البخاري ومسلم وغيرهما أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء وعيمنه أعرابي وعيساري أبو بكر فشرب ثم أعطى العربية وقال الأيمن الأيمن قال ويكون الساق آخرهم شربا الساق الذي يسقي الناس هو آخر الناس شربا وذلك لمرأوه مسلم من حديث أبي قتادة وفي قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن ساقى القوم آخرهم شربا إذا ماشي هو يشرب عادي يعطي الناس يشربوا لا يشربوا الناس كامل عادي يشرب هو صلى الله عليه وسلم. أي هو مهما كان قال ويسمي في أوله ويحمد في آخره لعموم الأحاديث التي وردت في ذلك وقد أوردنا بعضها في كتاب الأطعمة ولحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا نفسا واحدا كشرب البعير ولكن شرب مثنا وثلاثا سم الله وسم الله إذا أنتم شربتم وحمد الله إذا أنتم رفعتم لكن هذا حديث ضعيف وله شاهد من حديث أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل وشرب قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين وهذا الشاهد كذلك ضعيف لكن أصل هذه الأمور يعني يعني وإن كانت حديث ضعيف السند لكن عموم الأحاديث تدل لها قال ويكره التنفس في السقاء والنفخ فيه النفخ كأن تجد قذاتا لأن هذا يعني يزعج غيرك ويأتي بعدك الآخر يريد أن يشرف يشم رائحة قد تقذره ويتقزز منها عندئذ الشرع الشريف لكماله ولعظمته نهى عن هذه الأمور التي تجعل الإنسان يتقزز من أخيه أو يتقذر منه وقد مر الحديث في النهي عن تنفس الاستقاء والنفخ فيه مر معنى آنفا وهو نهى عن أن يتنفس في الإناء وورد أحاديث كثير من هذا المعنى قال والشرب من ثمه يعني بوتيتا ب أردومة أو قرعة وجد تشرب من فمها. متى القراع دي إما الماء دل... أو العصير أو أو اللي كان. ما من ثميها. والسبب في ذلك أنه قد يكون فيها قذاء أو أذى ولا تشعر به. فتشربو. تقال أيوب أحد روات بعض هذه الأحاديث. قال نبئت أن إنسانا شرب من السقاء فخرجت حية فدخلت جوفه. وهذا قد يكون فعل، وكذلك قد يتقزز غيرك من شربك من فم ال القربة، حتى إنه إذا جاء ليصب يبق تبقى لعابك على هذا فيتقزز منه بعد ذلك. <تصفيق> روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية يعني أن تكسر أفواهها فيشرب منها وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كبشة شرب من فم السقاء فماذا يقال في هذا يقال مثل ما قيل في الشرب قائما الحمد لله، ويعتذر عن الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك لأن السقاء كان معلقا فلم يمكنه أن ينزعه ويشرب منه ثم جاءت هي رضي الله عنها وقطعت رأسه وتركت هذا الموضع تبركا بموضع شرب الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم أيضا ينهى عن الشرب من الجهة المكسرة من الكأس لأنه ورد في بعض الأحاديث أن أن الشيطان يشرب من ذلك المكان وقد يجرح الفم وقد يؤذيه وإذا وقعت النجاسة في شيء من المائعات لم يحل الشربه وإن كان جامدا ألقيت وما حولها لأن النجاسة تعم كما تبين لنا أما إذا كان جامدا فإنها لا تبقى في مكانها فتزيلها وتزيل ما حولها وبقية تعم المادة أو المائع لم يتأثر ولشيخ الإسلام هنا كلام طويل ملخصه أن المائعات كلها سواء كما تقدم معنا في المياه في أوائل كتاب طهارة من أن الماء لا يتنجس إلا إذا تغيرت إحدى أوصافه الثلاثة أما إذا لم يتغير له وصف فلا يتنجس واضح؟ فقال فكذلك يقال في الزيت والسمن وما إلى ذلك هذا مختصر كلام الشيخ رحمه الله موجود في المجلد مجلد الطهارة 21 أطال النفس في هذه المسألة وأطال الذيل فيها وناقش وتكلم روى البخاري وغيره عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن فأرة سقطت في سمن فقال القوها وما حولها وكله ألقوها وما حولها وكلوه هذا يعني نص في هذه المسألة ويحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة أقول وكذلك قال العلماء المفضضة والمذهبة وذلك اليوم عند كثير من الناس المعالق والسكاكين المفضضة أو المذهبة و إبريق الشاي والصينية كلها ديال الفضة كل هذه لا يجز الشرب فيها ولا استعمالها ولا استخدامها لا للرجال ولا للنساء لعمومي حديث البخاري ومسلم وغيرهما عن حذيفة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحريرة ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة واضح؟ لذلك على المسلم الشحيح بدينه أن يتجنب الأكل والشرب أو استخدام أواني الذهب والفضة ما كانت طيب إذا زار إنسانا وقدم له الطعام في آنية ذهب أو فضة هنا إما يترك الطعام أو يطلب منه أن يأتيه بآنية أخرى جائزة أما أن يشعر فيها فوآثا أو يأكل فيها فوآثا واضح؟ هذا ما يتعلق بكتاب الأشربة الكتاب الذي بعده كتاب اللباس وهو كتاب قصير فلا بأس أن نأخذه قال رحمه الله تبارك وتعالى ستر العورة واجب في الملأ والخلاء ولا يلبس الرجل الخالص من الحرير إذا كان فوق أربع أصابع إلا للتداوي ولا يفترشه ولا المصبوغ بالعصفر ولا ثوب شهرة ولا ما يختص بالنساء ولا العكس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 قال قلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض قال إن استطعت لا يرينها أحد فلا يرينها قلت يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا قال الله أحق أن يستحيى من أن يستحي منه الناس وهذا حديث حسن وأما حد العورة فقد تقدم معنا في أوائل هذا الكتاب أن حد عورة الرجل على الصحيح على راجح من أقوال العلم على راجح ما صحيح على راجح هو من السرة إلى الركبتين وحد عورة هذا عورة الرجل أمام الرجل وأمام النساء يعني العورة تختلف من عورة الصلاة والعورة أمام الناس والعورة أمام الزوجة وأمام كذا تختلف لكن نحن نتكلم الآن عن مجمل العورة يعني وعورة النساء أمام الرجال هي جميع الجسد ما عدا ما عدا الوجه والكفين وإذا قلنا الوجه فإنما نعني صفحة الوجه الذي هو من يعني طولا من منابة الشعر إلى الذقن إذن يدخل في ذلك العنق واللبة والحنك وال اسمه إيش ما أسفل الذقن وعرضا من شحمة الأذن اليمنى إلى شحمة الأذن اليسرى كما هو في الوضوء فلذلك يعني المرأة التي تترك ذقنها كاملا مكشوفا فقد تركت جزءا من عورتها مكشوفة أمام الرجال فينبغي أن تتنبه لهذه المسأة وكذلك يقال في الصلاة وكذلك يقال في الصلاة طيب ولا يلبس الرجل الخالص من الحرير لا يلبس الخالص من الحرير لأن البخارية ومسلم روايا عن عمر بن خطاب قال, قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تلبس الحريرة فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة وللحديث الذي أخرجه النسائي والترملي وقال حديث حسن صحيح عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها وهو حديث صحيح الحرير الخالص لا يجوز لبسه مفهومه أن الحريرة غير الخالص يجوز لبسه والمصنف له كلام طويل في هذه المسألة وقد حقق ذلك في رسالة رسائل مستقلة وناقش فيها شيخه الإمام الكوكبان مناقشة طويلة ولخص مذهبه في هذه المسألة في كتاب نيل الأوطار واستقر أمره على أن الحرير غير الخالص كذلك لا يجوز لبسه يعني إذا كانت لديك كان لديك حلة أو لباس أو جلابية أو ما إلى ذلك فيها خطوط طويلة كلها حرير أو خطوط غير حرير أو مشوبة بالحرير أو ما إلى ذلك فكذلك رجح المؤلف تحريم لبس ذلك والمسألة فيها خلاف طويل بين العلماء حتى قال الإمام صديق حسن خان هذه المسألة من معترك المسائل يعني من المسائل العويصة التي يعني تحتاج إلى بحث ونظر، وليست من المسائل السهلة، واضح؟ إذا كان فوق أربعة أصابع، مفهومه أن ما دون أربعة أصابع أو ما كان أربعة أصابع يجوز لبسه هو هو كذلك، أربعة أصابع كان تكون الحاشية، حاشية الثوب أو من الداخل من الحرير، هذا أمر يعني خفيف، فلا يقال إنه لابس للحرير، واضح؟ وقد ورد. ذلك في حديث أخرجوا البخاري ومسلم عن أبي عثمان قال كتب إلينا عمر ونحن بأذر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحريري إلا إذا كان هكذا وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم أصبعيه ورفع زهير الوسطى والسبابة الوسطى هذه والسبابة يعني إلا للتداوي إلا لمرض يعني إلا للتداوي كما يعني كأن كان جسده لا يحتمل أي ثوب لحكة فيه أو لدماميل أو لحبوب ابتلاه الله عز وجل بها وذلك لما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس رضي الله عنه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن يعني ابن عوف في لبس الحرير لحكة بهما قال ولا يفترشه لأن الافتراش نوع لباس قال أنس رضي الله عنه فعمدت إلى حصير لنا قد سود من طول ما لبس الحصير لا يلبس إنما يفترش لكنه سمى الافتراش لباسا فتبين من هذا أن افتراش الحرير لا يجوز كذلك وهل لا يجوز للرجال فقط ويجوز للنساء أم لا يجوز للجميع؟ الذي رجحه ابن القيم رحمه الله أنه لا يجوز للرجال أما النساء فيجوز لأنه يجوز لهن لباس الحرير لكن إذا فرشت ثياب بيتك وأماكن جلوسك بالحرير فما الذي يضمن لك أن لا يجلس عليها الرجال وهل ستكتب عليه ممنوع أن يفرشها الرجال يجوز للنساء فإذا الأصل أن المسلم لا يفرش بيته بالحرير ولا لا يضع أي حرير في بيته، واضح؟ طيب. هدي ما رواه البخاري عن الحذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها فيها ومن لبس, ومن لبس الحرير والدي من لبس والديباج وأن نجلس عليه، أن نجلس عليه. ولا المصبوغ بالعصفر والعصفر هو لون من الألوان قريب من الحمرة وهو من كما تقول الزعفران لون المزعفر والزعفران لونه معروف هو نوع بين الأصفر والأحمر وفيه لمعان وهذا الناء اللباس فيه نوع أنوثا لا يليق بالرجل أي يلبسه فلذلك نهي الرجال أي يلبس ثوب المعصفر. فقد روى مسلم عن علي بن أبي طالب بن عليه السلام قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب وعن لباس القسي أو القسي وعن القراءة في الركوع والسجود وعن لباس المعصفر. وذهب العديد من العلماء إلى النهي عن لباس الأحمر كله فلا يجوز للرجل عندهم أن يلبس الثوب الأحمر الخالص. وهذا الذي مال إليه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وقال أما ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء فليست فالحلة هذه الحلة التي ورد أنه لبسها فهي حلة فيها خطوط حمراء ولم تكن حمراء مصمتة كما يظن البعض قال وأما المؤلف هنا فقد قال يجوز لباس الأحمر للرجال وإنما المنهي عنه هو نوع خاص وهو المعصفر والذي يميل إليه قلبي والله أعلم هو ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله من تحريم لبس الأحمر الأحمر الخالص لأن الأحمر من لباس النساء وليس من لباس الرجال واضح؟ ولا ثوب شهرة وثوب الشهرة هو أن يكون رفيعا جدا أو وضيعا جدا بحيث إذا مررت أمام الخلق اشتهرت بينهم وهذا تعريف فيه ما فيه إنما يقال ثوب الشهرة هو كل ثوب تميزت به عن الناس مثلا أنت في مجتمع كل الناس مثلا يلبسون الجلابية و... فأنت تأتي وتلبس مثلا لباس باكستاني مثلا من بين هؤلاء كلهم هذا فيه نوع شهرة أو الناس كلهم مثلا يلبسون كذا وكذا وأنت تأتي تلبس كذا وكذا وليس من هذا يا إخوة هنا تنبيه وليس من هذا أن يكون الناس كلهم آثمين بتفرنج نسائهم وتفرنج رجالهم وتشبههم بالكفار والغربيين ثم تأتي أنت وتتميز بينهم بلباس المسلمين لأن هذا التميز وهذه الشهرة مطلوبة لأن هذه الشهرة مطلوبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بالكفار في أحاديث كثيرة بينها أهل العلم وأوسع من تكلم في هذه المسألة شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم وخالفة أصحاب الجحيم ولي الحافظ أحمد بن الصديق الغماري رحمه الله رسالة بديعة أسماء الاستنفار لغزو التشبه بالكفار، ولي الشريف محمد الزمزمي ابن الصديق رحمه الله شقيقه رسالة كذلك جيدة وجميلة أسماء الإسلام والتفرنج ينبغي مطالعة هذه الرسائل والكتب ونشرها بين الناس حتى يعني يتبين للناس الوضع في هذه المسألة وقد كان علماؤنا رحمهم الله أول ما بدأت ظاهرة التفرنجي اشتد نكيرهم على المتفرنجي حقيقة يعني بعض العلماء وليس كلهم ولو قاموا كلهم بواجبهم لما رأينا هذا الوضع الذي نحن فيه الآن والله أهي أخوه فينبغي على المسلم أن يهتم بهذه المسألة ولا يقول هذه شكليات أو هذه أمور سفاسف أو قشور أو كما يقول بعض من قل علمه ونقص فقهه إنما الظاهر عنوان الباطن كما قال علماؤنا رحمه الله تعالى والمسلمون ما تغيرت ظواهرهم إلا بعد تغير بواطنهم يعني هل يتصور أن يكون المسلمون كلهم على هيئة واحدة فلما دخل العدو تغيرت هيئاتهم إلا لأنهم وقع في قلوب تعظيم هذا العدو وتبجيله وأن الرقية والحضارة لا تكون إلا بالتشبه به قد جمعني مجلس مع بعض طلبة العلم طالب مغربي وهو حليق ومتفرنج ويجلس لا يترك حلقة علم إلا وينفر إليها ويحضرها ويقرأ على المشايخ فيه أدب وأخلاق طيبة قلت له إني أنكر على طلبة العلم في هذه البلاد أنهم يتفرنجون ويحلقون يعني في هيئاتهم وليس عندهم هيبة طلبة العلم ولا هيئة طلبة العلم فما العلة في ذلك فتبسم وقال تعرف عندما نذهب إلى الإدارات وينظرون إلينا شزرا قلت له وما عليك قلت له وما عليك في ذلك أذا نظر إليك جزراً غيرت مبادئك وأفكارك وكذا والأصل أن المسلم يعتز بإيمانه ويعتز بعقيدته ويعتز بنفسه خاصة وهو على الحق فينبغي عليه إذا نظر إليه إنسان شزراً أن يقول يعني كما إذا مر بأطفال يعبثون فتضاحكهم إلهم وهم أطفال صغار ماذا يقول يقول ما تكبر عاد مستفهامي واضح وكذلك يقال لهؤلاء الذين ينظرون إليه شزاً لما مش توعة وتوقف عاد تفهم إن شاء الله الوضع اللي أنت فيه واضح من في العوام والجهل والسوق والرعاع وكل هؤلاء هؤلاء مجموعة أصفار أمام بعضها لا ينبغي الإنسان أن يلتفت إلى هؤلاء والحقيقة ما ضاع ما ضاعت بلادنا إلا بعد أن التفت العلماء إلى العامة كتب سبحان الله كثير من العناص صورهم أول عهدهم بالأحياء والجلابة وداك الشيء بالفخامة دي العلماء ما ما تكرر ذكر الأحياء وساوت فرنج البصلك كافطاء الحالة واحد المنظر ما في ميتشي. تقول كيف جاء هذا زماعة وجبروء إيمان في العلم شيلك قارن علوم وداك شيء تقوله عاجبه كيف جاء العلماء؟ لأن هو ولو أن أهل العلم صانوه وصانهم ولكن دنسوا محياه الكريم حتى تجهم كما قال شاه. لو أن العلماء بقوا صامدين كلهم ولم يقبلوا الدنية في ديرهم فيصبحوا مقادين بالعامة والجهلة لكان وضعنا غير الذي نحن فيه لكن سبحان الله الهزيمة جات من العلماء كما قال عبد الله بن مبارك رحمه الله وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها فالله المستعان قال ولا ما يختص بالنساء ولا العكس يعني ما يختص بالنساء والنساء ما يختص بالرجال أما ثوب الشهرة فقد روى أبو داودة وابن ماجه وغيرهما يعني بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذله وهو حديث حسن وفي البخاري يعني ابن عباس؛ رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال ويحرم على الرجال التحلي بالذهب لا بغيره يعني أن الفضة يجوز له أن يتحلى بها كيف ما شاء خلافا لما في المذهب وغيره أنهم يقيدون جواز الفضة بالخاتم أو ما إلى ذلك ولا يجيزون فوق هذا أما النبي صلى الله عليه وسلم قال أما الفضة فلعبوا بها كيف شئتم وهذا الأصل واضح؟ وأما الذهب فقد ورد في حديث تقدم معنا حديث آنف أن نبي صلى الله عليه وآله وسلم وحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها وفي هذا رد على بعض المعاصرين ممن حرم الذهب على النساء وهو الشيخ الفاضل العلامة الإمام المحدث شيخ ناصر الألباني حفظه الله وبارك فيه وأطال في عمره فإنه قد انفرد بهذا المذهب الشاذ الذي قال إن الذهب المحلق لا يجوز للنساء وقرره في كتابه أداب الزفاف وقلده في ذلك تلميذه محمود مهدي الستنبولي في تحفة العروس وهذا حق مذهب يعني لم يقل به أحد قط صحيح ورد عن بعض السلف كأبي هريرة وغيره ما يدل على النهي نهي بنته يعني مثلا أبو هريرة يقول لبنتي يا, يا ابنتي لا تلبسي الذهب إني أخاف عليك اللهب يعني لو يخاف عليها الغرور والرياء ليس فيه نص على تحريم الذهب ثم ليس فيه كلام عن تفريق بين الذهب المحلق والذهب الطويل هذا مذهب يعني يعني شاذ وضعيف والشيخ ناصر الألباني حفظه الله وأطال في عمره محدث أجاد وأفاد الأمة في الحديث فوائد عظيمة جدا لكنه ليس بفقيه لأنه أصلا لم يدرس الفقه على العلماء حتى يكون فقيها مرجوعا إليه والفقه باب يعني علم عظيم لا يمكن أن يكتفى بنتف تقرأ هنا وهناك ما علم له أصوله وله ضوابطه وله تفريعاته ويختص به العلماء فإذن لا ينبغي يؤخذ الفقه إلا من عالم نحرير فقيه أخذ الفقه عن العلماء وتمرس عليهم أما الحديث بالممارسة والتدرب يمكن أن يصل الإنسان إلى درجة فيه وإن كان كل يعني إن كانت كل العلوم تحتاج إلى شيوخ فإن العلماء نهوا عن تشيخ الصحيفة نهوا عن تشيخ الصحيفة لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا العلم عن صحفي والله أعلم والحمد لله وصلى الله ورحمه الله سبحانك الله وحمدك شبه الله سبحانك هي هي خل كانت خمراً أم هي ما فيها الغول لا نعرف يحتوي على 12% هذا هو زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخل الذي يتصب به السعد مطلقًا مادة فطرية مادة في يوم شيء أنهم تردون على شيء أثرنون عليه شيء أنهم يعني هل يجوز استخدام ما فيه مادة الغول؟ لا هذا جائز لأنك لا هذا لا لم يعد للشرب القول الصحيح أو الراجح أنه يجوز. أذكر الآية التي قرأتها لا يصدعون عنها ولا هم ينزفون والآية الأخرى. لا غولة فيها ولا تأثيم أنا أخطأت آه. الآن تذكرت له كيف إذن المواد وماذا جاء استخدامها إنما إذا كان الغول في ال الأدوية التي لا يجوز استخدامها بالنص قال إن نتداو بياق إن داء وليس بدواء صلى الله عليه وسلم نعم لا صحيح جواز ذلك والله عام خلافا لمن قال إن العطور المعصر الكولونيا لا يجوز استخدامه جائز والله ولي هي نجسة أم لا صحيح قلنا إن... إن الخمر ليست بنجسة كما ذهب إليه جمع من الأئمة منهم الليث بن سعد وغيره وكثير من الأئمة المالكيين كذلك أنت تتابع بها الجراح مطهر يعني. صحيح لا يشرب. لكن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انها داء وليس بدواء وانت انت تداوي بها. من اولى ترك ذلك. لاين. الخل بلدي هو هو هو الخل شنو هو الخل ولكن بدل ما يرجع خامس يرجع خل